فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى هذه ا ل ك ل م ة أ ي غضب وتربد وجهه وتغير لونه وظهر عدم الرضا ف أ ع ر ض عنه وقال بصوت يدل على الغضب قد اذنا لك يعني وينزل ا ل ق ر آ ن يسطر هذا الكلام الذي قد يعجب البعض ويقول اختصر ه ا ل س ل ا ة يا شيخ الازم بالتفصيل على المنبر الله ي اياها هيك ا يسطر هذا في ا ل ق ر آ ن الكريم ومنهم من يقول ا ذ ن لي ولا ت ف ت ن ي الا ف ا ل ف ت ن ة سقطوا وان جهنم ل م ح ي ط ة بالكافرين منهم من يقول ا ذ لي ولا تفتني الا في ا ل ف ت ن ة سقطوا و إ ن جهنم ل م ح ي ط ة بالكافرين ا ل آ ي ة ت س من س و ر ة ا ل ت و ب ة سطر الله كلام المنافقين يتلى في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة قال له النبي قد أ ذ ن لك وكان له ولد صادق ا ل إ ي م ا ن ب اسمه عبد الله ا بن الجد بن قيس فلما خرج من المسجد جاء الولد ل أ ب ي ه إ ن ه ابن ولو كان أ ب و ه منافق كلمه ب ل غ ة الابن يكلم الوالد يا أ ب ت ا لم ترد أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتحل س ل م و ا ل أ ع ذ ا ر و أ ن ت لست فيها تبث ضبع وكما قال لك النبي إ ن ك موسر تجهز فترد على رسول الله حتى تلحق بالمنافقين يعني نخشى أن يلحقوك ل ب ا ماذا ن ف ق ي ن م ا كان الجواب الحقيقي بين الوالد والولد وهو يظن أ ن ابنه لن يخرج عن طوع يده قال يا بني ويردد كلمات المعلم اللي بيسويه ح ر ا ف طائب للمعلم يردد كلمات المعلم الكبير بن سالول رئيس المنافقين مش أ ل ق ى فيهم البيان تاعه قال يا بني ايظن محمدا ان غزو بني الاصفر معه اللعب لكاني انظر الى اصحابه مجدلين بالحبال لا والله لا ي ن ق ر ب محمد الى ا ل م د ي ن ة ابدا قال مح يا ا قول المنافقين هذا قول المنافقين اسكت يا ولد قال الاب اسكت يا ولد ف إ ن ي أ ع ل م منك بالدوائر جمع دائره إ ن ي أ ع ل م منك بالدوائر قال والله إ ن ه النفاق يا أ ب ت ف خ ل ع ا ل أ ب و ن ع له وضرب بها وجه الولد فماذا قال الولد الصادق انظروا إ ل ى صدق ا ل إ ي م ا ن كيف كان يتجه إ ل ى السماء فيستنزل ا ل ق ر آ ن استنزالا فقال الولد ل أ ب ي ه بعد أ ن ضرب وجهه بالنعل وقد أ ي ق ن بنفاق أ ب ي ه لا والله لا أ ر د عليك بشيء ولكني أ خ ش ى وفي ر و ا ي ة أ ر ج و و أ ن ا أ م ي ل إ ل ى ك ل م ة أخشى ولكني أ خ ش ى ان ينزل جبريل ب آ ي ا ت تتلى فيك الى قيام ا ل س ا ع ة لم يكن قد نزل ا ل ق ر آ ن بعد فنزلت ا ل آ ي ة التي سمعتم ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتنني اي صدق في الايمان هذا تجهز الجيش وقعد المناسقون وقعد ولكن س ي ا س ة الخداع التي ينتهجها ابن سلول وقد أ و ر ث ه ا للمنافقين إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة عدم كشف النقاب و إ م ا ط ة الستار د ف ع ة و ا ح د ة قال ما قال و ث ب ت الناس ولكنه خرج يعسكر مع الجيش وجمع رهطه وقومه و أ و ص ا ه م إ ذ ا مشى الجيش فتعداده ثلاثون أ ل ف ا ً ولا يوجد ا ل سجلات تحصي ا ل أ س م ا ء ف إ ذ ا انطلق الجيش عدنا إ ل ى ا ل م د ي ن ة وهكذا فعل فعسكر بمعسكر بجانب الجيش وفي أ ط ر ا ف ه حتى إ ذ ا أ ذ ن النبي صنع ل الله عليه وسلم بالرحيل ى ص كما صنع يوم أ ح د فقد انخذل بثلث الجيش يوم أ ح د واليوم انخذل برهطه الذين لم يجاوزوا ا ل ث ل ا ث م ئ ة و ل م ا د ه م ذ وذكروا ي ه وأقاربهم م و ذلك للنبي في الطريق لا نرى أقاربنا لا نرى فلان وفلان لا نرى ب ل سلول عظيم الخزرج كبير الخزرج ف أ ن ز ل الله ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل الا خبالا خبالا و أ و ض ح الله للمؤمنين حتى يطمئنوا ب أ ن الله الذي ص ب ط ه م كره الله ب ع ا ث ه م فصبطهم وقيل ق ع د و ا مع ا ل ق ا ه د ي ن ولو أ ر د ن ا أ ن نواصل كيف انطلق الجيش وماذا جرى يطول بنا المقام وإن عزم النبي على المسير وعسكر عند س م ي ة وداع و ث ن ي ة الوداع كانت قبل التوسع والتطور الحديث الآن أزيلت كانت عند طرف ا ل م د ي ن ة من جهتنا من بلاد الشام للحاج والمعتمر الذي يدخل ا ل م د ي ن ة من طريق س ل ط ا ن ة و ا ل آ ن يرى الجبال التي عليها شلالات المياه و ا ل أ ض و ا ء عند هذا الطريق أ ص ب ح نفقا يدخل ا ل م د ي ن ة إ ل ى المسجد كان مكان النفق ث ن ي ة الوداع أصبح نفق المدينة الآن عسكر النبي عند ا ل س ن ي ه وكان على يمينك وانت داخل المسجد اسمه مسجد السبق عند سفح سلع عسكر هناك وجاءه علي بن أ ب ي طالب وقد استخلفه النبي على أهل بيته جعله ينوب عن النبي على اهل ل على ن ب ي أ بيته في غيابه ويساعد أ م ي ر ا ل م د ي ن ة ل أ ن النبي ر أ ى أ ن عددا من المنافقين وزخم كبير منهم تخلف عن هذه ا ل غ ز و ة خشي ان يحدثوا في ا ل م د ي ن ة أ م ر ا ما وكانوا قد ابتنوا مسجدا مقابل مسجد قباء و أ ر ا د و ا من النبي أ ن يصلي فيه فقال إ ذ ا عدنا سنصلي فيه ان شاء الله و أ م ر ه الله أن ل ا يصلي فيه وسماه مسجد الضرار والكفر ن أ ت ي على خبره عندما عاد النبي من تبوك كيف ح ر ق ه وهدمه على ر أ س من فيه لا هواده مع المنافق والفاسق أ ب د ا ف أ م ر النبي علي بن أ ب ي طالب أ ن يتخلف عن هذه ا ل غ ز و ة فيكون أ م ي ر ا أ و خ ل ي ف ة لرسول الله على أ ه ل بيته ويساعد محمد بن مسلمه امير ا ل م د ي ن ة و أ ر ا د المنافقون أ ن يستغلوا مثل هذا الموقف ل أ ن المنافق يستغل لا يغتنم فاستغل المنافقون وانتهزوا مثل هذا الحدث ف أ ر ج ف و ا بعلي أ ن النبي قد استثقله فلم يحمله و إ ل ا فكيف يتخلف عن غ ز و ة مثل هذه بطل مثل علي بن أ ب ي طالب ليوقعوا شرخا في بيت ا ل ن ب و ة فجاء علي الى س م ي ة الوداع واكب على ر أ س النبي ويديه تقبيلا وبكاء وقال يا رسول الله يقول المنافقون انك قد استثقلتني فلم تحملني معك واشاع واشاع فنظر النبي الى وجهه وتبسم واشرق وجهه و أ ض ا ء ت أ س ا ر ي ر ه وتهللت وقال يا علي الا ترضى أ ن تكون مني ب م ن ز ل ة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي يا علي والذي نفس محمد بيده لا يحبك إ ل ا مؤمن ولا يبغضك إ ل ا منافق ابق ى يا علي خ ل ي ف ة على أ ك ل بيتي ومساعدا ل أ م ي ر ا ل م د ي ن ة فرضي علي و أ ق ا م حيث أ ق ا م ه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق النبي يوم الخميس التاسع من رجب من ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة من ا ل ه ج ر ة وكانت عودته إ ل ى ا ل م د ي ن ة في رمضان فاستغرقت هذه ا ل غ ز و ة شهرين على التمام م بن بن المنافقين بمن معه وكان قد عسكر مع النبي تورية فلما مضى م انطلق النبي الله وانخذل الله وكان النبي الجيش وتعداده ثلاثون ألفا وليس هناك بن بن على سلول قد بركة عبد أبي رئيس تورية وليس عسكر ع ه سجل ج عندما مضى الجيش تخلف هو ومن معه من المنافقين ولم يخرجوا في الجيش وعادوا الى ا ل م د ي ن ة فلما ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة في الطريق تسلل المنافقين لانهم مضوا معهم ثم اخذوا يرسلوا واحدا واحدا يرسل الخبر من اخر الجيش الى وسطه الى اوله حتى يلحق الخبر الى النبي بان فلانا قد تخلف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إ ن يكن به خير سيلحقه الله بكم و إ ل ا فقد أ ر ا ح ك م الله منه ما ذكروا له رجلا تخلف إ ل ا قال هذه ا ل م ق و ل ة حتى إ ذ ا كان في الطريق وقد انتصفت الطريق أ و كادت بعد خروجه من ا ل م د ي ن ة بايام كان معه أ ب و ذر صحابي جليل غير متهم لا في صدقه ولا في إ ي م ا ن ه أ ع ي ا ه جمله يقول عندما أ م ر النبي بالاستعداد ل ت ب و ك علفت جملي و أ ن ا أ ع ر ف ضعفه علفته ث ل ا ث ة أ ي ا م ليقوى على المسير فلما خرجت أ ظ ن بي و أ ت ع ب ن ي فتلومت علي أي تأخرت أعالجه فلما ت و ت علي, ظهري ولحقت مشياً على فلما راه وأخذت اطراف الجيش من الصحابه قد جلس عند بعيره يعالجه اشاره لما كان النبي يامر دعوه لا يعالج احد نقلوا الخبر إ ل ى النبي لقد تخلف أ ب و ذر فراعى ا ل ص ح ا ب ة ووقع ما لم يكن يتوقع وليس بالحسبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا به يصدر ا ل ك ل م ة التي يقولها عن كل متخلف ل أ ن ا ل أ م ر جد ل غ ا ي ة الجد فقالوا تخلف أ ب و ذر يا رسول الله ارعدت ل فقال ا س م ان يكن ي به خ سيلحقه الله لا وان بكم وإلا فقد أراحكم الله من. وهذه الكلمة أرعدت فرائص ا ل ص ح ا ب ة ابو ذر لا يعلم عنه نفاق صادق الايمان من خيار ا ل ص ح ا ب ة يقول النبي هذه ا ل م ق و ل ة اذا لم يؤذن لاحد ان ينظر في امر ابي ذر ومضى الجيش و أ ق ا م أ ب و ذر عند جمله كما قلنا فعالجه يوما وليله فلم يجد فيه خيرا تركه في الصحراء وحمل متاعه على ظهره ومشى على أ ق د ا م ه وراء الجيش وليس الماشي كالراكب فعند قرب تبوك وقبل أ ن يدخلها النبي بقليل عسكر الجيش ونزلوا للراحه وكان الطقس حارا وجافا ويكاد العطش أ ن يقطع الرقاب والسراب يخفي الراكب ويظهره فنظر الناس في الصحراء و أ ط ر ا ف الجيش من تخلف من يلحق ع ا د ة الناس أ ن ينظروا وراءهم وامامهم و إ ذ ا السراب يبدي رجلا يمشي على قدميه ويخفيه تاره فقال الناس يا رسول الله هذا رجل يمشي في الطريق وحده على قدميه يظهره السراب تاره ويخفيه اخرى فرفع النبي يده مشيرا الى جهته قائلا كن ابا ذر, كن ابا ذر فما هي الا دقائق حتى بدا واضحا فصاح عدد كبير من ا ل ص ح ا ب ة قائلين والله انه ابا ذر يا رسول الله ف ك ل م ة كن أ ب ا ذر ج م ل ة أ م ر فيها ص ي غ ة إ خ ب ا ر ولكنها تضمنت الدعاء و ك أ ن النبي يقول أ ر ج و أ ن يكون أ ب ا ذر أ و اللهم اجعله أ ب ا ذر فكان أ ب و ذر فلما قدم أ ب و ذر يقول وكاد العطش أ ن يقطع عنقي لا أ ح س ن النطق ب ا ل ك ل م ة بوضوح و أ ن ا أ ب ت ل ع ريقي فجزيت أ م ا م رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي قائلا يا رسول الله استغفر لي استغفر لك وهل أ ذ ن ب ت حتى يستغفر لك خذوا درسا في صدق ا ل إ ي م ا ن وشتان بين ا ل إ ي م ا ن والنفاق أ م ا المنافق العلني الكبير ابن س ل و ر وقد نزل فيه ق ر آ ن حين قال له ا ل ص ح ا ب ة تعال إ ل ى رسول الله يستغفر لك قال لا ح ا ج ة لي باستغفاري ولو ر أ س ه فقال له ابنه إ ن ي ل أ ر ج و الله أ ن ينزل في ل ي ة عنقك هذه ق ر آ ن ا يدلى الى قيام ا ل س ا ع ة و أ ن ز ل الله فيه ق ر آ ن ا و س ن أ ت ي عليه بالتفصيل أ م ا أ ب و ذر صادق ا ل إ ي م ا ن يجسو والعطش يقطع عنقه لا يستطيع أ ن يبلع ريقه ويقول يا رسول الله استغفر لي هذا ا ل إ ب ط ا ء الذي أ ب ط ا ت ه عليك وذكر خبره أ ع ي ا ن ي جملي فتلومت عليه اي انتظرت حتى اصلحه فلما يئست منه تركته وحملت متاعي على ظهري ولحقت بك ارجو الا اكون متخلفا يا رسول الله فسر النبي به ودعا له ثم قال يا ابا ذر لقد غفر الله لك بكل خ ط و ة مشيتها وراءنا ذنبا واعطاك ح س ن ة ورفعك في ا ل ج ن ة درجه انظروا كم خ ط و ة مشى من نص الطريق من ا ل م د ي ن ة الى تبوك كم خ ط و ة بكل خ ط و ة غفر ل ك ذنبا واعطاه ح س ن ة ورفعه د ر ج ة في الجنه ة الامور م و ب خ ت ي ا الصدق اذا خالط القلوب يصنع العجائب يصنع هذا أبو ذر ابو وجميل ان ازف إ ل ي ك م ايضا خبر صحابي اخر اسمه ابو خيثمه الانصاري رجل لا يتهم في ايمانه بريء من النفاق ولكنه تهاون بالامر الناس يستعدون وهو يقول في نفسه انا قادر فمتى مضى الجيش انطلق اي لم يعد نفسه ومن هنا جاء الحديث هلك المسوفون اي الذي يؤجل الامور سوف نتوب سنحج ان شاء الله سنعتمر سنتصدق فيما بعد س ا س ا س ا حتى تغلبه نفسه ودنياه ويوسوس له شيطانه فيهمل الامور اخذ يتراخى ويقول اذا انطلق الجيش فانا قادر معتمدا على استعداده و ا ن ك ا ن ي ا ت ه فانطلق الجيش وابو خ ي ث م ة يمثل نفسه ويسوف لها حتى إ ذ ا مضى الجيش جاء في اليوم الثاني ودخل حائطا له وكان عنده زوجتين قال فوقفت في ظل بستاني و إ ذ ا الزوجتين كل و ا ح د ة قد رشت عريشها بماء و أ ع د ت فيه طعاما وماء باردا وكل و ا ح د ة تنتظر دخولي إ ل ى مسكنها قال فوقفت ونظرت فقلت ي ا ل ل ه محمد رسول الله الذي قد غفر ا له ل له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر مع أ ص ح ا ب ه الكرام في الصحراء تحت حر الشمس وتحت ش د ة هذا الطقس يسير في سبيل الله و أ ب و خ ي ث م ة الذي لا يدري ما مصيره عند الله في ظل وماء بارد وزوجات حسان والله ما هذا من ا ل إ ي م ا ن في شيء يحكم على نفسي اي لو كنت مؤمنا لا ارضى بهذا ليس هذا من الايمان ولا النصف اي ليس من العدل ثم صاح بزوجتيه قائلا لا والذي نفسي بيده لا ادخل عريش و ا ح د ة منكما حتى الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا ع د ت لي زادا فاعدا له ز و ا د ة الطريق قال وقدمت ناضحي اي ا ل ر ا ح ل ة فامتطيتها واخذت اشق الطريقه في اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافاه عند وصوله تبوك وقد عسكر الجيش ووصل النبي الى تبوك واخذ الجيش يتفقدون حول معسكرهم واذا براكب يقبل على الطريق وفاتني قبل هذه ان اذكر حديثا حتى لا يحتج به بعض ط ل ب ة العلم انا اعطي جوهر ا ل ق ص ة ق ص ة ابي ذر بعدما قيل له والله هو أ ب و ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أ ب ا ذر انتبه عدت أ ت ك ل م عن أ ب ي ذر ليس أ ب ي خ ي ث م ة الذي قدم مشيا على رجليه قال النبي رحم الله أ ب ا ذر يمشي وحده وسيموت وحده ويبعث يوم ا ل ق ي ا م ة وحده أ ي أ م ة ق ا ئ م ة وقد كان هذا وصدقت ن ب و ء ة النبي فقد مات وحده في أ ر ض صحراء ليس عنده احد في ا ل ر ب د ة في عهد عثمان بن عفان وسيبعث يوم ا ل ق ي ا م ة وحده أن يعدل أ م ة ك ا م ل ة ا ل آ ن أ ب و خ ي ث م ة قال ا ل ص ح ا ب ة يا رسول الله فارس قادم نحونا يمشي وحده اي ليس معه أ ح د ولكنه فارس يركب على خير راكب قادم نحونا يمشي وحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أ ب ا ح ي ث م ة مع أ ن ه لا يعلم عن أ ب ي ح ي ث م ة كيف تخلف ولماذا تخلف هل هو في الجيش أ م ليس في الجيش لم يتفقد النبي الثلاثين أ ل ف ا ويحصيهم و إ ذ ا به يقول كن أ ب ا ح ي ث م ة إ ن ه ا ا ل ن ب و ء ة فلما أ م ا ط عنه السراب ا ل ل س ا م وبدا واضحا وقد اقترب صاح ا ل ص ح ا ب ة مكبرين الله أ ك ب ر والذي بعثك بالحق يا رسول الله إ ن ه أ ب و خ ي س م ة فقدم أ ب و خ ي س م ة وجلس أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ما خلفك يا ابا خ ي س م ة لم ي س أ ل أ ب ا ذر ما خلفك ولكن هنا يعطي ل ل ص ح ا ب ة ن ب ؤ ة أ ن أ ب ا خيثمه تخلف في ا ل م د ي ن ة بقي بعد خروج يوما وليله أ م ا أ ب ا ذر لا ت أ خ ر في الطريق لم يتخلف فرق بين من ت أ خ ر فاعجزته راحلته وبين من بات ل ي ل ة في ا ل م د ي ن ة بعد خروج النبي ما خيثم يا أبا خلفك عني فاعتذر ابو خ ي ث م ة وقص خبره وقال ولكني قد لحقت يا رسول الله فاستغفر لي قال اولى لك يا ابا خ ي ث م ة أ و ل ى لك ما صنعت و أ و ل ى لك أ ن تطلب الاستغفار و أ و ل ى قد أ ف ا د كتاب السير والحديث وفي ا ل ل غ ة أ ي ض ا أ ن ه ا ك ل م ة تهديد أ و ل ى لك أ ي كان الويل لك لو لم تفعل ذلك انظروا يرجع على نفسه ويخرج وحده يلحق الجيش ومع ذلك لا مهادنه اولى لك اي كان الويل لك لو لم تفعل ذلك فاستغفر له ودعا له ما وقع من ا ي ة في الطريق الطقس حار كما قلنا و ا ل م س ي ر ة ط و ي ل ة والماء قليل فاشتد العطش بهم يوما وكاد ان يقطع اعناق الكثيرين اي يموتون عطشا حتى نفر عدد منهم إ ل ى إ ب ل ه م فنحروها ل أ ن ا ل إ ب ل تجتر الماء وتحمل في أ ك ر ا ش ه ا فنحروا ا ل إ ب ل و أ خ ذ و ا ما فيها احتياط من ماء ليشربوا ويبل و اكبادهم فلما ر أ ى الناس ذلك وراوا الحديث عمر و أ خ ر ج ه الشيخان فلما رأى الناس ذلك رأى قالوا ل أ ب ي بكر ل أ ن المقام جد وقد ر أ و ا حال النبي لا يلتفت إ ل ى أ ح د أ ب و ذر إ ن يكن و به خير يلحق إ ذ ن ليس ا ل م س أ ل ة فيها أ ز ل ابدا ق م ة الجد قالوا ل أ ب ي بكر ويعلم ان أ ق ر ب الناس إ ل ى رسول الله أ ب و بكر يا أ ب و بكر إ ن مضى الناس على هذا قل الظهر وهلكنا أ ي إ ن كلما عطشنا نحرنا إ ب ل ا ل ن أ خ ذ ماءها ينقص تنقص الرواحل ويهلك الجيش فاطلب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يدعو لنا انظروا أ د ب ا ل ص ح ا ب ة مع النبي ليس أ ح د يجرؤ ان يطلبها والطلب من النبي ل أ ن المقام مقام جد فقرب اليه من هو أ ق ر ب منهم إ ل ي ه فقام أ ب و بكر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ب ت ح ي ة ا ل ن ب و ة السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك فقال وعليك السلام يا أ ب ا بكر قال ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله لقد نحر بعض الناس إ ب ل ه م ب غ ي ة الماء و إ ن مضوا على ذلك قل الظهر وهلك الناس وقد عودك الله خيرا في دعائك فهلا دعوت لنا عودك الله خيرا في دعائك أي لا يردك خائبا فنظر ي اي يردك دعائك لا خائبا ف النبي اليه وابتسم ابتسامه الرضا وقال اوتحب ذلك يا ابا بكر يعني انت تريد ذلك قال نعم يارسول الله يقول الصحابه فبسط كفيه حيث هو جالس اي لم يغير جلسته فبسط يديه إ ل ى السماء ودعا بما شاء الله له أ ن يدعو ونحن في قيض أ ي في صيف شديد الحر ليس في السماء ق ز ع ة من سحاب فتكونت س ح ا ب ة على الفور فوق المعسكر ثم أ م ط ر ت ن ا ما شاء الله أ ن تمطر حتى شربنا وارتوينا و م ل أ ن ا اوعيتنا وسال الماء بين عسكرنا واديا ثم خرجنا ن ل ت م س بعد ان انقشعت ا ل غ ي م ة حدود المطر فوالذي بعثه بالحق لم نجدها قد جاوزت حدود العسكر شبرا واحدا غيمة المعسكر على قد المعسكر بس وكان قد تبدى كلام المنافقين وتكشف ي ر ج في و ن ف العسكر فقلنا لبعضهم ويلكم هل بعد, هل بعد هذا من آ ي ه يعني انظر و ا صيف و ق ي د وسماء ص ا ف ي ة فدعا فتكونت س ح ا ب ة يعني أ ل ي س هذا دليل كاف لكم حتى يحسن إ ي م ا ن ك م وتطرد النفاق فقال أ ح د ه م وماذا صنع محمد س ح ا ب ة مرت من فوقنا كان لها أ ن تسقط م ا ه ا وتمضي النفاق نفاق و إ ن يروا كل آ ي ة لا يؤمنون وإن يروا كل آية كل وتبدى النفاق وان فتحت هذا الباب الان متتبعا أو اقوال واحوال المنافقين يطول المقام وانا اشفق على الواقفين على ادراج المسجد وفي ا ل س ا ح ة ا ل خ ا ر ج ي ة و ا ل ت ق ص صيام اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله ففي تكشفت أحوال المنافقين الطريق احوال أ ك ث ر مما تكشفت في ا ل م د ي ن ة قبل خروجهم فالذين كشفت أ و ر ا ق ه م تماما في ا ل م د ي ن ة انخذلوا وتخلفوا مع زعيمهم ابن سلوف ولكن لم يتخلف كل المنافقين فقد خرج في الجيش عدد لا ب أ س به من حيث الكم أ م ا من حيث المعنى فكلهم ب أ س اي عدد كثير بين ظهراني هذا الجيش من المنافقين خرجوا طمعا في داخلهم يوقنون ان هذا رسول و انه منصور و انه سيرجع بغنائم ا من بني الاصفر و لكن نفوسهم تغلبهم على عدم الانصياع كالتحلل من قيود ا ل ط ا ع ة فخرجوا في الجيش ر غ ب ة ورهبه فكان لهم نوادر ومواقف في الطريق بينتها س و ر ة ا ل ت و ب ة بالتفصيل عندما نزلت ا ل آ ي ا ت لو أ ر ا د ا ل ص ح ا ب ة أ ن يضعوا أ ي د ي ه م على كل منافق لفعلوا لم يبق إ ل ا أ ن تصرح ا ل آ ي ا ت باسمه واسم أ ب ي ه واسم جده إ ذ أ ن ه ا تصفهم وصفا دقيقا وتسطر في ا ل ق ر آ ن آ ي ا ت بما تلفظوا به حرفيا لم يكن هذا في غ ز و ة من قبلها قط لذلك س م ي ة ا ل ف ا ض ح ة و أ ن ا اخترت من هذه النماذج ا ل ك ث ي ر ة في كتب الحديث و ا ل س ي ر ة مثالين فقط وفي هذا قدر كافي لمن اراد الاعتبار واليقين بان الله عز وجل غالب على امره والذين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم قد خسروا قديما وما زالوا وسيخسرون مثالين من احوال المنافقين يكشف ما لنا ا ل ق ر آ ن الكريم مؤيدا نبوءه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الجيش في طريقه و إ ن كان البعض ظن ب أ ن ن ا قد وصلنا إ ل ى تبوك عندما ذكرنا حديث الصحابيين الجليلين ا ل ذ ي ن أ د ر ك ا رسول الله عندما وصل أ ب و ذر و أ ب و خ ي س م ة نحن أ ت ي ن ا على خبرهما كاملا أ ن ه م ا أ د ر ك ا الرسول عند الوصول أ م ا نحن مازلنا في الطريق جيش تعداده ثلاثون أ ل ف ا ب إ ب ل ه وخيله و ق ع ق ع ة سلاحه إ ن من العسير جدا أ ن يفهم الرجل حديث من يجاوره فكيف إ ذ ا كان بعيدا عنه في أ و ل الجيش أ و آ خ ر ه وكان من ع ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا يسير في ط ل ي ع ة الجيش بل يقدم الجيش بين يديه ويقول خلوا ظهري للملائكه ة الملائكة ا تسير ر و ء ويكون في آ خ ر الجيش يتفقد أ ص ح ا ب ه فمع هذا الضجيج نفر من المنافقين رواحلهم إ ل ى بعضها بعضا أ ن ا خ و ا في مكان وهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فقبل أ ن يقوموا إ ل ى رحيلهم ختموا مجلسهم ب غ ي ب ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النفر ث ل ا ث واحد منهم كاد أ ن يقع في النفاق فحفظه الله فتاب عليه أ م ا الثلاث ا ل أ و ل و د ي ع ة بن ثابت والثاني الجلاس بن عمرو ا ل ث ا ل ث مخشن بن حمير يا لها من أ س م ا ء و ك أ ن ه م كانوا يشترون ا ل أ س م ا ء بالمال أ ل م يجدوا له اسما خيرا من حمير حتى ليته حمار ر تصغير حمار ي ح م مخشن بن حمير فقال وديعه الرجل الاول يظن محمد وصحبه ان جلاد بني الاصفر اي حربهم كجلاد العرب بعضها بعضا ل ك أ ن ي ب ا ص ح ا ب ه غدا اذا نزلنا تبوق وقد اقترب الناس من الموقع ل ك أ ن ي ب أ ص ح ا ب ه غدا مقرنين بالحبال فقال الجلاس بن عمرو ك ا ن معه صبي يتيم في حجره اسمه عمير له دور في ا ل ص ح ا ب ة وصبي صغير كان يداعبه النبي صادق ا ل إ ي م ا ن كان جلاس هذا قد تزوج أ م عمير وعمير يتيم في حجرها ف أ ص ب ح يتيما في حجر الجلاس لا يخرج سفرا إ ل ا اصطحبه فقال الجلاس بن عمرو هذا والله لان كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير أي لنفاقهم وعدم تصديقهم فقال الصبي اليتيم صادق ا ل إ ي م ا ن وكان صبيا مميزا اي بين ا ل ث ا م ن ة و ا ل ع ا ش ر ة من العمر قال اجل انت شر من الحمير و ا ن رسول الله صادق فلما نطق الصبي بهذه ا ل ج ر أ ة لزوج امه وكافره ادرك الثالث مخش بن حمير ان ا ل م س أ ل ة فيها ر ع ا ي ة ر ب ا ن ي ة فتدارك الموقف وقال والله اني احب ان اقاض على ان يضرب كل واحد منا م ئ ة صوت وان ننفلت من ان ينزل فينا قران يتلى لمقالتكم هذه ثم شدوا رواحلهم وهموا بالمسير والرسول في اخر الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر وكان أ ق ر ب ا ل ص ح ا ب ة إ ل ي ه موقعا يا عمار أ د ر ك القوم فلان وفلان وفلان ب أ س م ا ئ ه م فقد احترقوا أ ي من غضب الله عز وجل فقد احترقوا ف ا س أ ل ه م عما قالوا ف إ ن أ ن ك ر و ا قل بلى لقد قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا ورسول الله ينبئكم بذلك وذكر اقوالهم بالتفصيل فانطلق عمار بن ياسر حتى ادركهم في وسط الجيش أو طليعته وقال على رستكم ماذا كنتم تقولون عندما انطلقتم قالوا ل شيء قال بلى قد اغتبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منكم حديث نفاق فانكروا جميعا ان يكونوا قد قالوا شيئا فقال بلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان و ا ويا جلاس قلت كذا ويا مخشن قلت كذا فهرع وديعه الى ر ا ح ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر عما صدر منهم فلم يتوقف له النبي بقي يسير فتعلق بحقب ا ل ر ا ح ل ة اي بخلفها وهو يقول م ع ذ ر ة يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب يعني بالنكد يعني مثل ا ل ن ك ه ا ل س م ج ة اللي بنكتها كثير من المسلمين اليوم وحتى المصلين على الدين وعلى المشايخ إ ن م ا كنا نخوض ونلعب ف أ ن ز ل الله فورا لرسول الله ما يرد به عليه ف أ ن ز ل الله ا ل آ ي ت ي ن خمس ة وستين وستة وستين من س و ر ة ا ل ت و ب ة قال تعالى ولئن سالتهم أ ي س أ ل ت ه م عما قالوا ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب ينزل ا ل ق ر آ ن ب ا ل ع ب ا ر ة التي يقولها المنافق قال معذره ة يا ا رسول ل ل إ ن م ا كنا نخوض ونلعب و ا ل ص ح ا ب ة يسمعون فينزل ا ل ق ر آ ن بنفس الكلمات ولئن س أ ل ت ه م أ ي هذه ا ل ج م ل ة ك أ ن ه ا إ ش ا ر ة ل ل ق ص ة أ ر س ل ت صاحبك الصادق عمار بن ياسر بن ل ي س أ ل ه م و أ ن ب أ ه م ف ا ل آ ن بماذا رد عليك إ ن م ا كنا نخوض ونلعب قل أ ي أ ج ب ه يا محمد قل أ ب الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا حتى العذر مش مقول هذا النوع من الناس لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يظن الناس الكفر بس انه يسب الدين يقول انا مش م ث ل مسمحال الجريس الم يقل و الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليقول ا ل ك ل م ة لا يلقي إ ل ي ه ا بالا يهوي بها سبعين خ ر ي ف في نار جهنم قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م فبقي الرجل يعتذر ولكن الله قد أ غ ل ق باب الاعتذار لا تعتذروا أ ي لن يقبل عذركم ل أ ن الاعتذار ايضا لون جديد من أ ل و ا ن النفاق لا تعتذروا ولم ينجو ويعفى عنه من هذه ا ل آ ي ة ويسلم من ص ف ة النفاق إ ل ا ذلك الذي تمنى أ ن يقاضى فيجلد م ئ ة جلده ولا أ ن ينزل فيه ق ر آ ن ي ك ل ى أ ل ا وهو مخشن بن حمير أ س و أ ه م اسما كان أ ح س ن ه م عقلا قدم إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن استراح في منزل فقال يا رسول الله والله ما قلت إ ل ا خيرا يعني أ ن ا كنت سامع مزبوط لكن أ ن ا لم أ ق ل إ ل ا خيرا ولا أ ر ى إ ل ا أ ن ه قعد بي اسمي واسم أ ب ي ف إ ن لكل مسمى من اسمه نصيب فتبسم له النبي تبسم الرضا وغير اسمه فسماه عبد الرحمن هو الوحيد الذي نجا من ع ق و ب ة هذه ا ل آ ي ة ومضى الركب على ب ر ك ة الله ولم يتعظ الناس مع ان الخبر قد شاع ما اكثر العبر واقل الاعتبار اذا كان هذا والنبي بين ظهرانيهم والايات تتنزل بجبريل فكيف اليوم ما اكثر العبر واقل الاعتبار مضى الجيش على ب ر ك ة الله ولما نزلوا منزلا اخر وقد قاربوا تبوك انطلقت رواحلهم ترعى في ارض الله ومنها ر ا ح ل ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء فاتت شعبا بالوادي فالتف خطامها اي الحبل على اغصان تلك ا ل ش ج ر ة فلم تستطع ا ل ر ج و ل و أ خ ذ الناس يبحثون عنها وقد أ ذ ن النبي بالرحيل وقد فقدوا ن ا ق ة النبي يريدون أ ن يرحلوها له والناس مازالت في خيامها عندما فقدوا ا ل ن ا ق ة لم يشد أ ح د على ظهر حتى يجدوا ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم النبي في خيمته ويجلس معه رجل من ص ا د ق المؤمنين من ا ل أ ن ص ا ر عقبيا بدريا اي ممن شهد ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة وممن شهد بدرا عقبيا بدريا هذا الصحابي الجليل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته واسمه غمارة بن حزم أو عماره بن حزم وخيمته ب ع ي د ة عن خ ي م ة النبي فيها رفاقه الذين أ ل ف و ا في هذا السفر أ ن يبيتوا معا و أ م ت ع ت ه م معا ويرحلوا معا ففي السفر ي أ و ي كل رفاق إ ل ى ر ف ا ق ه فكان في رحله وخيمته مسلم من أ ص ل يهودي من بني قينقاع كان قد أ س ل م ولكن نفاقا وما زال فيه خبث اليهود ودسائسهم فهو يصبط عزائم المؤمنين ويبث السموم فيهم في هذه الرحله ة ذ هذا ا القينقاعي اسمه زيد بن اللصيت زيد بن اللصيت واللصيت في اللغة العربية عندهم تحقير لص هذا زيد زيد في تحقير بن بن عندهم زيد يجلس في خ ي م ة ع م ا ر ة بن حزم فلما طال الانتظار وهم يبحثون عن ن ا ق ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضوضاء الجيش ق ا ئ م ة الكل يتساءل وقد عم الله ابصارهم عن ا ل ن ا ق ة فلم يجدها احد مع أ ن ه ا قريبه م ن ه ليكشف نفاقا جديدا فقال هذا قاعي المتقمص قميص الاسلام قال يا قوم يقول لمن معه في ا ل خ ي م ة س ب ع ة ث م ا ن ي ة من الرجال في خيمته قال يا قوم يزعم محمد انه ي أ ت ي ه الخبر من السماء ويخبركم بما مضى وما هو آ ت ولا يستطيع ان يخبركم اين ناقته ي ا ل العجب يا للعجب كيف ن ب يعرف ب ي أ خ ب ا ر السماء و ا ل أ م م ا ل ل ي مضت وماذا ش يريدون ا ر ف ن ا ق ت ه و ي ن هي هذا نبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ف وهو ر ا و في خيمته بعيد عن هذه ا ل خ ي م ة قال للجالسين معه ومنهم ع م ا ر ة بن حزم الذي يدور الحديث في خيمته ولكنه هو بعيد عنها ويجلس في خ ي م ة النبي قال إ ن رجلا من المنافقين النبي المتكلم إ ن رجلا من المنافقين في خ ي م ة يقول لمن حوله إ ن محمدا يخبركم بخبر السماء ومن مضى من ا ل أ م م وما هو آ ت ولا يستطيع أ ن يخبركم أ ي ن ناقته يال ل ع ج ب هذا نبي ع ا د الكلمات التي قالها ذلك القين قاعي والعرب كانت اذا سمعت ق ص ي د ة من الشعر كالمعلقات يزيد عددها على الاربعين بيتا يحفظها فورا الا يستطيعون ان يحفظوا ج م ل ة قالها النبي فحفظها عماره تماما ماذا قال النبي يقول رجل منافق كذا كذا كذا فحفظ ا ل ج م ل ة فاتم النبي كلامه يقول والذي وجدناها وكما بالحق لقد وجدناها حيث قلت وكما قلت حيث اي بعثك فقام ي الذي الشعب ذكر و د ه ا ع ل الشجرة ى اقصان ف م ع م ا ر ة هذا المؤمن العقبي البدري الى خيمته ليستعد للرحيل فلما دخل اراد ان يزف الخبر الطيب و ا ل ن ب و ء ة ا ل ج د ي د ة الى رفاقه في خيمته فقال يا للعجب لحديث حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آ ن ف ه أ ي قبل قليل إ ن ا لفي خيمته و إ ذ ا به يقول إ ن منافقا و ب ك ر الخبر الذي سمعتموه إ ن منافقا يقول كذا وكذا وكذا و إ ن ي عبد الله ورسوله ثم انطلق فلان وفلان ف أ ت ي ا ب ا ل ن ا ق ة حيث وصفها رسول الله صلى الله عليه و س ل م و ا ل آ ن أ ذ ن ب ا ل ر ح ي م يريد أ ن يزف الخبر ل إ خ و ا ن ه المؤمنين ليعلموا أ ن بين ظهرانيهم مازال منافقين رغم الخبر الذي مضى بالليله التي قبلها او باليوم ا ل أ و ل فقال أ ح د الحضور لقد صدق رسول صدق ان ل ل والله الذي قال الكلمات إلى لصيد ه هذه هو هذا وأشار إن إ بن زيد الذي قال هذه الكلمات هو هذا قبل ان ت أ ت ي ن ا بساعه ة ل س كان حديث ابن ا ل ل ص ي ت فصاح ز ع م ا ر ة ا بن حزم العقبي البدري من ش د ة ايمانه وصدقه صاحب ص اعلى واخذ ت ه و بكعب سيفه يدق في عنق القينقاعي وينادي يا معشر المسلمين ان في رحلي د ا ه ي ة وانا لا ادري و ي أ خ ذ متاعه ويرقيه ويقول لا والله لا تصاحبني بعد ا ل س ا ع ة ابدا خشي ان صحب المنافق ان ي ت أ ث ر فانه من جالس جانس من جالس جانس جالس والمرء على دين خليله فاخرجه من رحله وقام الجيش ومضى على ب ر ك ة الله فلما كانوا على مقربه من كبوك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ا ل آ ن موعظه لبعض اخواننا المسلمين نعتبره جهلا حتى ا ل آ ن ويكون معصيه بعد هذا التنبيه الذين لا يطيب لهم التنزه في ايام راحتهم إ ل ا حيث غضب الله على أقوامهم اقوام وخسف بهم ا ل أ ر ض وجعلها آ ي ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة النبي يريد ا ل آ ن أ ن يقتحم وادي الحجر أ ي أ ر ض س م و د الذين عصوا ربهم وعقروا ا ل ن ا ق ة فلما مر بديار الحجر و إ خ و ا ن ن ا الذين يذهبون إ ل ى الحج و ا ل ع م ر ة عن طريق البر بعد أ ن تجوزوا م ن ط ق ة تبوك بقليل تجدون على يدكم اليمنى مع ا ل ك ب ا ر ا ل ج د ي د ة ق ا ر م ة وتشير إ ل ى أ ر ض الحجر و ذ ي ا ر س م و ت فهي بعد تبوك ل ل ز ا ه ب إ ل ى ا ل م د ي ن ة بقليل وقبل تبوك ل ل آ ت ي من ا ل م د ي ن ة بقليل فامرهم النبي ان ي ح س ا ل س ي ر ثم تقنع بردائه اي وضعه على ر أ س ه واوضع راحلته معنى اوضع اي ضربها بالسياط لتشد العزم وجاز من هذا الوادي مسرعا وقال انها ارض قوم غضب الله عليهم اي الذين عقروا ا ل ن ا ق ة مع ان الذي عقر ا ل ن ا ق ة واحد ولكن القوم كلهم كانوا راضين بفعله واتقوا ف ت ن ة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خ ا ص ة لذلك لا نسكت على س ف ا ه ة سفيه في مجلس ا ل ا م ة في عمان حتى لا نؤخذ بذنبه لا نسكت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا ديار قوم غضب الله عليهم إ ل ا و أ ن ت م باكون خشيه أ ن يصيبكم ما أ ص ا ب ه م ثم مضى فلما جاوز واراح أ ر ح أي ا س ت وأناخ رحلة قال له بعض أ ص ح ا ب ه يا رسول الله ليس كل الجيش قد سمع موعظتك فمنهم من استقى من الماء وعجلنا به عجينا و م ل أ ن ا اسقيتنا المي الموجود ل ي في ارض ثمود وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الحوض او العين التي كانت تشرب منها ا ل ن ا ق ة تشرب ماء القوم يوما ويشربونهم حليبها يوما هذه ناقة الله نسبها الله لنفسه ناقة الله ناقة ناقة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما استقيتم من الماء ف أ ه ر ق و ه أ ي ما كان في أ و ع ي ت ك م كبوه وما عجنتم به من عجين ف ع ل ف و ه دوابكم ولا تدخلوا ديار قوم غضب الله عليهم إ ل ا و أ ن ت م باكون أ و متباكين ان لم تكن باكي ف أ ظ ه ر الحزن ولو تصنعا على أ ن ك لا ترضى بما صنعوا خ ش ي ة أ ن يصيب كما أ ص ا ب ه فالذين يذهبون إ ل ى م ن ط ق ة البحر الميت ل ل ن ز ه ة والاستجمام و ا ل ر ا ح ة ن ص ي ح ة مسلم لمسلمين يشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ليس موطن ن ز ه ة فعدلوا عنها غفر الله لنا ما مضى ومضى الجيش على ب ر ك ة الله حتى أ ش ر ف و ا على تبوك فقال ل ه النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ك م ستصلون غدا إ ل ى تبوك و إ ن ك م واصلوها ض ح ا فمن وصلها قبلي فلا يمس عين مائها حتى آ ت ي وفي ر و ا ي ة معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل قال لا يسبقني احد الى الماء حتى اكون انا من يصله الحديث عند مالك في موطئه ومسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده ل ن أ خ ذ ر و ا ي ة مالك والتي يرويها لنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لان ختام ا ل ق ص ة الحديث من النبي لمعاذ فصمد الجيش وقد وصلوا تبوكا كما وصف النبي وقت الضحى فكان اثنان من المنافقين رغم سماعهم وهذا امر صدر من النبي فعمم على الجيش كله لا احد يسبق النبي الى الماء لانه اخبر ان ماءها قليل كالشراك تبض بضا اذا استقى منها الرجل يحتاج الذي بعده ان ينتظر وقتا حتى يستقي يعني يا دوب ميتها بتنزنز فاسرع اثنان من المنافقين الى عين الماء وشربا ما تحوش فيها من ماء فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقد احاط الجيش بالموقع وعين الماء فنظر في العين فقال هل مس احد منكم الماء قالوا نعم يا رسول الله فلان وفلان ح د ي ث عند مسلم في صحيحه ومالك في موطئه واحمد في مسنده وكلهم برجال الصحيح كل بسنده قال فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبخالف امر الله ورسول يسب فسبهما صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله له ان رسوله صلى عليه وسلم له يقول يعني من التوبيخ والتأنيب سب من يعني ثم امر ان يجمع له شيء من مائها فانتظروا حتى نزت قليلا فغرفوا له حتى وضعوا في وعاء قليل فمسح به وجهه ومضمض فمه ثم مجهوا فيه ثم امر ان يدلق في العين هذا الماء فضله وجهه وريقه فلما طرح فيها صار ماؤها ك أ ن ه النبع قالوا حتى حتى سمعنا له صوتا وحسيسا اي بفور تفوير فما ان تداركنا نخرج الرجل الذي كان فيها ولا كان غرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هو يجدد الشهادة يعترف معاذ لمعاذ بن جبل يوشك ا معاذ لان طالت حياة يا معاذ بن جبل بن بك ي ان معاذ ا طالت بك حياه ة ان ترى م ان ه ا ان ترى ما هاهنا ترى ماها ما ها قد ملئ جنانا اي بساكين وكانت ارض رمل ايها العمار والذين قدمتم حديثا حديث عهد مرورا بتبوك هلا هل ل ر أ ي ت م الجنان الحمد لله ونشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاد يوشك يا معاذ إ ن طالت بك ح ي ا ة أ ن ترى ما هاهنا قد م ل أ جنانا ها هي يا قد ملأت ر س ومنذ ل الله و سنوات ونشهد أ ن ك قد بلغت ا ل ر س ا ل ة ونصحت أ أ د ي ت ا ا ل م ة و ن ا ل أ م ة ويقيننا بما أ خ ب ر ت ن ا أ ع ظ م من يقيننا ب أ ن ف س ن ا ونحن على قيد الحياه وعلى دربك وسنتك إ ن شاء الله ماضون لا نخشى في الحق ل و م ت لائم ادعوه أ ن ت م موقنون بالاجابه عنها عند استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. وعسكر جيشه الثلاثون اي الى الشمال من تبوك لترى اين جموع الروم التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتها حسب ما جاء من الاخبار الى ا ل م د ي ن ة وبث السرايا في جميع الاتجاهات حتى لا يكون للعدو كمين او التفاف ب ا ل ل غ ة ا ل ع س ك ر ي ة قاموا بمسح شامل ل ل م ن ط ق ة فلم يروا جمعا ولم يبلغهم أ ي مكيده بل الروم الذين بلغهم أ ن جيشا عظيما على ر أ س ه محمد النبي يزحف باتجاه بلاد الشام فداخلهم من الرعب ما لا يعلم به إ ل ا الله و أ ق ا م النبي صلى الله عليه وسلم يرقب وينتظر ل أ ن الحرب خ د ع ة وقد تكون هنالك خ ط ة حتى مضت ليال قاربت العشرين ل ي ل ة لم يرى النبي صلى الله عليه و سلم اي تحرك للروم ولا لحلفائهم من نصارى العرب فقام هو باستفزازهم لان الارجاف الذي ارسلوه مع التجار كان له هدف فشكل صلى الله عليه و سلم سريه ت ع د ا د ه ا ق ر ا ب ة ا ل ا ر ب ع م ا ئ ة ب ا م ر ة خالد بن الوليد وارسلها الى د و م ة الجندل م م ل ك ة ص غ ي ر ة على ع ا د ة العرب اذا تشرذموا حول سادتهم وقادتهم من المعسكرين الغربي والشرقي كان قديما وما زال حتى اليوم يجزئونهم اجزاءا ليكون بعضهم على بعض عونا لسادتهم فكانت د و م ة الجندل على ر أ س ه ا ملك يقال له اكيدر ا بن عبد الملك الكندي ومعه ولي عهد له اخا له اسمه حسان وهذا م و ا ل للروم وبما انه اقرب ممالكهم او قواعدهم بلغة ا ل ع ص ر ا ل ع س ك ر ي ة باتجاه ا ل ج ز ي ر ة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضربها فيجس بها جانب هرقل ان كان له جمع او تحرك فعقد لواء لخالد بن الوليد على ر أ س ا ر ب ع م ا ئ ة مقاتل كلهم خ ي ا ل ة ليس فيهم راجل وارسلهم الى د و م ة الجندل و أ و ص ى خالدا بقوله اغزو بسم الله ف أ ت ن ي ب أ ك ي د ر الكندي ولا تقتله ا ت ن ي به إ ل ى هنا قال ف إ ن قاتلني يا رسول الله قال إ ن ك ستجده يصطاد البقر الوحشي ليلا فخذه خارج حصنه ومضى الجيش على ب ر ك ة الله ومجازا نقول الجيش اي جيش الذي مع خالد ليس جيش تبوك كله اي مضت ا ل س ر ي ة بامره خالد حتى كانوا على مرء العين من حصنه في ل ي ل ة م ق م ر ة ونظر خالد يرقب ن ب و ء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه سيكون يصطاد البقر الوحشي إ ذ ا ليس معه جيش وخارج حصنه وقدر الله مصداق هذه ا ل ن ب و ء ة ل ي ل ة ص ا ئ ف ة و ل ي ل ة م ق م ر ة فخرج أ ك ي د ر مع زوجه على ظهر الحصن يتعللون تلك ا ل ل ي ل ة ل ي ل ة ص ا ئ ف ة و م ق م ر ة ما أ ح ل ى السهر بها وبينما هم في سهرهم والقيان من حوله تغني ارسل الله البقر ة الوحشي ة الى اسوار الحصن واخذت تحك بقرونها باب الحصن فقالت ا م ر أ ت ه وقد اطلت ف ر أ ت البقر ة الوحشي ة تحك بقرونها باب الحصن قالت اي اكيدر هل ر أ ي ت مثل ا ل ل ي ل ة إ ن ه ا لتطلب الصياد بنفسها يقول أ ك ي د ر وقد حدث هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما س ي أ ت ي خبره لطالما كنت أ ع د لها الخيل ليال يعد الخيل لصيدها الليال م ض م ر ة فقال ما ر أ ي ت ك ا ل ل ي ل ة قط حقا إ ن ه ا لتطلب الصياد ف أ م ر أ ن يسرج له فرسه وخرج ب أ خ ي ه حسان ولي عهده وبعض رجال أ ه ل القصر مع بعض الخدم وفتح باب الحصن ونفرت ا ط ل ق ن ف بقر ا ل و ح ش ي ة وقادته إ ل ى ا ل ج ه ة التي فيها خالد بن الوليد فما زال يطاردها وهو لا يدري ان هنالك جيش او كمين حتى اذا كان على م ق ر ب ة احاطت به خيل خالد بن الوليد ف ا س ت أ س ر على الفور ن ب و ء ة اخرى ائتني به لا تقتله استاسر على الفور وقاتل ولي عهده حسان فلما حاول ان يوغل في القتال أو ان يفر قتله رجال خالد فقتل حسان و أ خ ذ أ ك ي د ر سالما وفرت رجاله و أ غ ل ق و ا باب الحصن ف أ م ر ه خالد أ ن يفتح الحصن فسار به إ ل ى باب الحصن فلما ر أ و ه مكبلا أ ص ر على عدم فتح الحصن فقال أ ك ي د ر لخالد يا خالد ما داموا يروني أ س ي ر ا مكبلا لا ينصاع ل أ و ا م ر ه ف أ ط ل ق صراحي ولك ذ م ة الله أي ع ه د الله وهو نصراني وكان في عنقه الصليب من الذهب لك ذ م ة الله ب أ ن أ ص ا ل ح ك على د و م ة الجندل فتحقن دمي ودماء أ ه ل ه ا واسير أ س ي ر بك إلى ص ح ب ك أ معك إ ل ى صاحبك فحل قيوده ف أ م ر ه م أ ن يفتحوا له باب الحصن فلما فتحوا دخل خالد ولم يكن هنالك قتال فصالحه على كم من الخيل والابل والسلاح ي أ خ ذ ه ا فورا مقابل حقن الدماء ولا قتال ثم سار به الى النبي صلى الله عليه وسلم اما حسان القتيل فامر خالد ان يسلب ما معه فكان عليه قباء من حرير مطرز بالذهب فاخذ و أ ر س ل مع الغنائم التي صالحوا عليها مع ط ل ي ع ة تتقدم خالد إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وسار خالد و ب ق ي ة الجيش مع أ ك ي د ر إ ل ى موقع معسكر النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل ا ل ط ل ي ع ة ومعهم الغنائم ووضعوا القباء الذي ا س ت ل ب من حسان القتيل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ا ل ص ح ا ب ة فتلمسناه من الحرير الخالص ومطرز بالذهب فتلمسناه ف أ خ ذ الناس يعجبون من نعومته ورقته ونظام تطريزه بالذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه واللفظ له والحديث عند ا ل س ت ة أتعجبون من ه ذ اتعجبون النبي لأصحابه يقول أ من هذا يعني ع ن هذا القباء ب والله م ة حريره و غ ل ء ثمنه مطرز وكيف ب ا ذ هذا ا ت أتعجبون و من ل الذي نفسي بيده ل م ن اللام د ي ا ل للتوكيد أ ي ان مناديل سعد بن معاذ في ا ل ج ن ة يمسح بها يديه وعرقه أحسن من هذا وقدم أ ع يستعملها سعد بن معادن ع ز المناديل التي الجنة يمسح بن في يديه و ر ه بها أحسن من هذا أحسن أي أغلى وأنعم وأرق وأثمن من و ق خالد ب أ كيدر فلما أ ق ب ل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلته وحريره وصليبه الذهبي في عنقه خر ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي يده يشير لا لا مرتين حتى لا يصل الى الارض فقال لا ينبغي السجود الا لله انما انا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله مؤكدا له صدق م ق و ل ة المسيح من قبل عبد الله ورسوله. اي ل ل ورسوله ه انتم الذين غيرتم الحقائق الرسل لا تكون الهه إ ن م ا هم عباد الله المكرمون إ ن م ا أ ن ا عبد الله ورسوله ثم صالحه على دفع ا ل ج ز ي ة وبقي على نصرانيته وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أ ي أ م ر أ ن يكتب له فالنبي لا يكتب بيده أ م ر أ ن يكتب له كتاب أ م ا ن فكتب له كتاب وانطلق عائدا ملكا ولكن أ ص ب ح ولاؤه ل درس و لدولة ل الاسلام لا ل ة و م د ر ت أ د ي ب ي للروم ان فكروا بغزو ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة فلما شاعت الاخبار بان ملك د و م ة الجندل اكيدر ا بن عبد الملك الكندي قد صالح النبي على ا ل ج ز ي ة تحرك صاحب ا ي ل ة وايل ة قديما ما تعرف بايلات ا ل م ج ا و ر ة ل ل ع ق ب ة عند ا خ و ة ا ل ق ر د ة والخنازير اليوم تحرك صاحب ا ي ل ة وكان نصرانيا ايضا وحبر من احبار النصارى تحرك ل م ص ا ل ح ة النبي دون ان يتوجه اليه جيش فقدم يوحنا وقدم اهل اذرح وجرباء من جنوب الاردن وكل صالح النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية وكتب لكل كتاب أ م ا ن جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا أ م ن ة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا و أ ه ل أ ي ل ى سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذ م ة الله ومحمد النبي ومن كان معهم كان من اهل الشام واهل اليمن وانه لا يحل ان يمنعوا مما يردونه ي ولا طريقا يريدونه من بر و بحر فاصبح ولاء شمال ا ل ج ز ي ر ة او جنوب الاردن نقول تابعا للمسلمين بحكم هذه ا ل م ص ا ل ح ة وخسرت الروم ثغورها التي من ج ه ة الحجاز و أ ق ا م النبي بعد ذلك ليال يستشير أ ص ح ا ب ه هل نتقدم إلى إلى مدينتهم أي الى ش ا م إ ل دمشق هل ن ت ق د م إلى م د ي نرابط ت ه م أم ن وننتظر أ م ماذا نصنع فقال عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع يا رسول الله إ ن كنت أ م ر ت بالمسير فسربنا فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت أ م ر ت لا أ س ت ش ر إذا كان ا لماذا ل ه أ ر ن ي ل م أ س ت ش ي ر ك م إ ن الحكم إ ل ا لله لو كنت أمرت لم、أستشر. ولكنه الرأي كنت أمرت أستشر فقال ي ان رسول الله إ للروم جموع ك ث ي ر ة وليس لنا حلفاء في أ ر ض إ س ل ا م أي هنا في هنا ب ل ا د ا ل ش ا م ولقد دنوت و أ ف ز ع ه م دنوك ولقد صالحنا وساءهم ما فعلنا ف أ ر ى أ ن ترجع للناس هذا العام حتى ترى أ و يحدث الله أ م ر ه وكان هذا ر أ ي النبي صلى الله عليه وسلم فلما أ ع ل ن ه عمر ولم يعارض أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة أ م ر صلى الله عليه وسلم أ ن يقفل الجيش راجعا إ ل ى ا ل م د ي ن ة فارتحل الجيش بعد أ ن مضى نيفا عن عشرين ل ي ل ة في أ ر ض بلاد الشام وصالح ق د غزى تخوم الروم و معظمهم على ا ل ج ز ي ة ف أ ص ب ح و ا يؤدون ا ل ج ز ي ة للمسلمين لا خراجا إ ل ى الروم سار الجيش على ب ر ك ة الله يعاني من جديد الحر والصحراء والعطش كما قدم فثارت ث ا ئ ر ة المنافقين يسخرون من الذين أ ن ف ق و ا المال في تجهيز هذا الجيش لم يكن قتال لم يستشهد منكم أ ح د لم ت أ خ ذ و ا غنائم لماذا أ ن ف ق ت م نفقاتكم ذهبت في الهباء لو كان نبيا لا يصغي لكل ش ا ئ ع ة وقالوا عن النبي إ ن ه أ ذ ن أ ن ي ص د ق كل ما يسمع فلما كثرت قالاتهم كثرت وصل الناس إ ل ى أ ر ض ليس فيها ماء واشتد العطش بهم كما كان في قدومهم وشكوا للنبي العطش و أ ن ه يكاد أ ن يقطع أ ع ن ا ق ه م وكان الله يهيئ كل ذلك لتصحيح عقائد المنافقين النبي لم يكن يكشف المنافقين ونفاقهم أ و ل ا طمعا في أ ن يحسن إ س ل ا م ه م والثانية حتى لا يؤذي بكشفهم ذويهم من صادق ا ل إ ي م ا ن و ا ل ث ا ل ث ة حتى لا يعلنوا ع د ا ء ه م ويكسروا جيش المشركين فالله كان يهيئ لهم مثل هذه ا ل أ م و ر اشتد العطش والمنافق يعتش كما يعتش المؤمن بل أسبق من المؤمن إلى العطش لعل المؤمن يتجمل بالصبر الجميع النبي شدة العطش يعتش يعتش فشك شدة بل إلى لعل يتجمل إلى من أسبق قال ماذا معكم من ماء فجمعوا له من أ ش ن ت ه م و أ س ق ي ت ه م و أ م ر أ ن يبسط إ ن ا ء واسع مما كانت تعرفه العرب قديما فبسط له إ ن ا ء واسع الذي يسقو به رواحلهم و أ غ ن ا م ه م وسكبوا ذلك الماء فيه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فيه فلم تغط يد النبي ارتفاع الماء لم يغط يد النبي يعني اقل من سماك ا ل س ا ن ط ي الماء في هذا الوعاء والناس ينظرون اليه ماذا سيصنع ليس هنالك عين ي ق ر أ فيها فتجيش بالرواء كما صنع في تبوك ولم ي ت و ض ع ويصلي ويدعو حتى ت أ ت ي س ح ا ب ة فتمطر وضع ماء في اناء ووضع يده فيه ماذا سيصنع واذا به صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ ما شاء الله له أن يقرأ ويدعو بما فتح الله عليه من الدعاء ثم ينفخ, بيده ثم ينفخ من فمه بين أ ص ا ب ع يده و إ ذ ا الماء يفور من بين أ ص اصابعه ب أربعة عيون من بين ع عيون ه من كل إ ب ع عين ي ن من ل م خمسة ا ا ء هذه أ ص ن ا عين اثنين ثلاث أ ر ب ع ة الصحابة يقول ونحن ننظر ر أ ب عيون ة ع تفور كفهي من كفه صلى الله عليه وسلم حتى جاش الماء اي م ل أ الوعاء فقال استقوا واملئوا اسقيتكم واتوا بدوابكم قالوا فشربنا وكان وعاء اذا تحلق حوله ا ل م ا ئ ة الى ا ل م ئ ت ي ن يسعهم لانهم يسقون به الدواب وعاء من الجلد والادم فمازلنا نسقي ونستقي ونملا أ س ق ي ت ن ا وهو واضع يده في ا ل إ ن ا ء والماء يفور ويطف ويفيض حتى ا م ت ل أ ما عندنا من أ و ع ي ة فقال هل بقي لكم ح ا ج ة في الماء قالوا كفانا يا رسول الله قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله واني محمد عبد الله ورسوله ثم قبض يده فوقف الماء والمنافقون ينظرون ومع ذلك لم يؤمنوا لم يؤمنوا فلما كانت هذه ا ل م ع ج ز ة تحدث الناس ب أ ن ه ا ليست م ع ج ز ة خ ا ر ق ة أ ي المنافقون وقد قيل عند أ ه ل الكتاب أ ن موسى صنع مثلها ضرب الحجر فانبثقت منه ليست أ ر ب ع عيون ا ط ن ا ع ش ر ع ي ن اثنا عشر عينا ولكنهم لم يفرقوا لغبائهم بان نبوع الماء لموسى وان كان م ع ج ز ة الا انه جاء موافقا ل ل ط ب ي ع ة فمن الطبيعة أن, ينبع الماء من بين الصخر وليس من الطبيعه ان ينبع الماء من بين الجلد واللحم ضرب بعصاه الحجر فانبجست اثنتا عشر عينا نعم ولكن الماء ع ا د ة ينبع من الصخر و ا ل أ ر ض أ م ا أ ن ينبع من كف آ د م ي هذا ما لم يكن قبل النبي ولا كان بعده إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة ومع ذلك لم يؤمنوا ف أ ي ض ا مازالوا يستهزئون ويسخرون ف أ ن ز ل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم سبعين آ ي ة من س و ر ة ا ل ت و ب ة وما اجمل هذا الرقم سبعين ونص في خلالها على السبعين قال ان تستغفر لهم سبعين م ر ة فلن يغفر الله لهم سبعين سبعين ايه ا ب ت د أ ت في س و ر ة ا ل ت و ب ة المسماه ب س و ر ة ا ل ف ا ض ح ة والتي لم تصدر ب ب س م ل ة لانها نزلت كالسيف على رقاب المنافقين هذا ر أ ي بعض المفسرين و ل أ ن ه ا ب د أ ت ب ا ل ب ر ا ء ة من المشركين ليس كل س و ر ة ا ل ت و ب ة سبعين ايه لا سبعين نزل منها في هذا الموقع. اما ص د ر س و ر ة ا ل ت و ب ة فقد نزل بعد أ ش ه ر عندما انطلق أ ب و بكر ليحج بالناس بدل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس النبي يستقبل الوفود ما سناتي عليه بعد أ س ا ب ي ع الوقت رمضان والنبي في طريقه إ ل ى ا ل م د ي ن ة وقد قارب وصولها نزل جبريل بسبعين آ ي ة ت ب د أ من ا ل آ ي ة رقم س ب ع ة وثلاثين في س و ر ة ا ل ت و ب ة وتنتهي ب ا ل آ ي ة رقم م ئ ة و عشر تقريبا أ خ ذ ت تذكر أ ق و ا ل و أ ح و ا ل المنافقين حتى قال ا ل ص ح ا ب ة خشينا أ ن يصرح ب أ س م ا ئ ه م و أ س م ا ء آ ب ا ئ ه م ومع ذلك لو أ ر د ن ا أ ن نضع أ ي د ي ن ا عليهم واحدا واحدا لفعلنا دون أ ن نخلط بينهم وبين غيرهم فلما نزلت ا ل آ ي ا ت وينبغي أ ن ن ق ر أ ه ا ا ل آ ن فلطالما تحدثنا عنها وقلنا س ن أ ت ي بها ل أ ن ه جاء الوقت لتلاوتها ففي مثل هذا الموطن نزلت أ ن ز ل الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ب د أ الخطاب للمؤمنين فهم أ ق ر ب الى الله يا أيها الذين آ ما ن و ما لكم إ ذ ا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إ ل ى ا ل أ ر ض أ ر ض ي ت م ب ا ل ح ي ا ة الدنيا من ا ل آ خ ر ة فما متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا قليل أ ي عندما ندبكم النبي في ا ل م د ي ن ة إ ل ى تبوك منكم من تثاقل إ ل ا تنفروا يعذبكم عذابا أ ل ي م ا ويستبدل قوما غيركم ولا ت ض ر ه شيئا والله على كل شيء قدير ثم يذكرهم أ ن النفور والنصر خير لكم والنبي في غنى عنها إ ل ا تنصروه اي ان لم تخرجوا معه إ ل ا تنصروه فقد نصره الله إ ذ أ خ ر ج ه الذين كفروا فانزل ي ل ا ر لصاحبه ان ل ه م ع ن الله فانزر سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل ك ل م ة الذين كفروا السفلى و ك ل م ة الله هي العليا والله عزيز حكيم م باموالكم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا ن ف و ك س في سبيل الله ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون فالذين أ ل غ و ا الجهاد لا خير لهم ولن يروا خيرا حتى يحكم الله ب أ م ر ه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ب د أ النبي يوضح ح ا ل ت ه ا ل ن ف س ي ة المدينة المدينة لو إلى إلى كخروجك كان مكة سفرا قصيدا كخروجك من المدينة إلى خيبر من خيبر لو كان, سفراً لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم ا ل ش ق ة وسيحلفون بالله ا ل آ ن عرج على المنافقين وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أ ن ف س ه م والله يعلم إ ن ه م لكاذبون عفا الله عنك عفى الله عنك وقد سمعتم شرحها من ف ض ي ل ة ا ل إ م ا م جاءت خلال الدرس لا أ د ر ي موطن الاستشهاد لعله في مكارم أ خ ل ا ق النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمت ذلك عفى الله عنك لمنزلة النبي عند ربه قبل أن يعاتبه يقدم بالعفو والعتاب、رقيق. عفى الله عنك الله النبي الله لما لمنزلة قبل لهم ربه أن أذنت يقدم رقيق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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا و ي له و ارادوا الخروج لأعدوا له عده ولكن كره الله ب ع ا ث ه م فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين حتى لا يندم النبي والمؤمنون على عدم خروج المنافقين اخبرهم بانهم لو خرجوا فيكم لا خير في خروجهم ل ص ب ت و ك م و ص ب ت و ا العزائم و أ و ق ع و ا الفتن وفيكم سماعون لهم لقد ابتغوا ا ل ف ت ن ة من قبل وقلبوا لك الامور أ م و ة إلى و لقد ب ا الفتنة من قبل وقلبوا من لك أ حتى جاء الحق وظهر أ م ر الله وهم كارهون ومنهم من يقول عندما سئل ا ل ص ح ا ب ة من قبل التابعين عن هذه ا ل س و ر ة لماذا لم تصدر بالبسمله ولماذا اسميتموها ا ل ف ا ض ح ة قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أ خ ذ الله يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أ ن ه سيسميهم ب أ س م ا ء آ ب ابائهم ئ ه م أ س م وأسماء آبائهم فما زال يقول ومنهم حتى ما ذكرنا موقف رجل ومقالته إ ل ا ق ر أ ن ا ه ا في ا ل ق ر آ ن الكريم ومنهم من يقول ا ذ ن لي ولا تفتنني الذي قال عن نفسه ذو ض ب ع ذو شهوه ويخشى بنات اصفر ل أ ومنهم من يقول ا ذ ن لي ولا تفتني أ ل ا في ا ل ف ت ن ة سقطوا و إ ن جهنم ل م ح ي ط ة بالكافرين إ ن تصدك ح س ن ة تسؤهم و إ ن تصدك م ص ي ب ة يقول قد أ خ ذ ن ا أ م ر ن ا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل ليصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إ ل ا إ ح د ى الحسنيين اي النصر او ا ل ش ه ا د ة ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا اي انتظروا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم اي بما انكم لمزتم المؤمنين في انفاقهم لو انفقتم لن يقبل منكم طوعا او كرها بعد اليوم ك ش ف ت اوراقكم قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ي أ ت و ن ا ل ص ل ا ة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ثم يواسي النبي لان كثيرا من المنافقين كانوا اثرياء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 ف إ ن أ ع ط و ا منها رضوا و إ ن لم يعطوا منها إ ذ ا هم يسخطون ولو أ ن ه م رضوا ما آ ت ا ه م الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا ل ل ه من فضله ورسوله إ ن ا الى الله راغبون إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين آ ي ة ا ل ز ك ا ة والتي لا مجال لها هنا ولكن ا ل آ ي ا ت م ر ت ب ة توقيفيا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 نخشى أ ن ينزل وحي على محمد فيكشف أ خ ب ا ر ن ا استهزاء ا ف أ ن ز ل الله مقالتهم يحذر المنافقون أ ن تنزل عليهم س و ر ة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إ ن الله مخرج ما تحذرون ولئن س أ ل ت ه م حديثنا في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة ولئن س أ ل ت ه م ليقولن إ ن م ا كنا نخوض ونلعب قل أ ب ي الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م إ ن ن ع ف عن ط ا ئ ف ة منكم ن ع ذ ا ل ط ا ئ ف ة ب أ ن ه م كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ي أ م ر و ن بالمنكر وينهون عن المعروف فمن ر أ ي ت ه ينهى عن المعروف و ي أ م ر بالمنكر في أ ي زمان ومكان فاعلم أ ن ه منافق ولو كان يصلي ا ل أ و ق ا ت الخمس فالذين نحن في صدد قصتهم كانوا يصلون وخلف النبي ج م ا ع ة في مسجده وهم منافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ي أ م ر و ن بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أ ي د ي ه م أ ي لا ينفقون نسوا الله فنسيهم إ ن المنافقين هم الفاسقون الله لا ينسى واللفظ هنا مجاز أ ي بما أ ن ه م نسوا الله أ ه م ل ه م كالمنسيين وعد الله المنافقين يا له من وعد والله لا يخلف وعده وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ب د أ بالمنافقين م ن ا ف ق ا ت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 أخذ يضرب الله لهم الأمثال بما رأوا أ يضرب ديار ثمود وما مروا بما الله وما لهم على أقوام من ثمود قال و م من ق ب ليجمع لهم بين السماع ل بين ي ب ا ا آ تعالى والمشاهدة التي رأوا نتجاوز التي ن هذه آ ي المنافقين ا قال ت لننتقل ت ل بعد ع وصف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ي أ م ر وعد ن ب ا ل م ر المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم و وينهون ويقيمون ويؤتون ويطيعون أولئك و ف عزيز الحكيم عن إن الله الله الله ع الصلاة الزكاة الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ورضوان من الله أ ك ب ر ذلك هو الفوز العظيم هنا وعد وهنا وعد وشتان بين الوعدين ي امر أيها أ النبي وتوجيه أ ح د ث ما سنتكلم عنه في جمعتنا ا ل ق ا د م ة مما لم يكن في حسبان أ ح د لا المؤمنين ولا المنافقين ولم يخطر للنبي على بال لولا وحي الله له يا أيها النبي والمنافقين عليهم جاهد الكفار واغلظ و م أ و ا ه م جهنم وبئس المصير هذه ا ل آ ي ة حركت م ؤ ا م ر ة في الطريق لم تكن بحسبان إ ن بقي وقت عرضنا لها و إ ل ا فهي حديث جمعتنا ا ل ق ا د م ة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ك ل م ة الكفر وكفروا بعد إ س ل ا م ه م وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إ ل ا أ ن أ غ ن ا ه م الله ورسوله من فضله ف إ ن يتوبوا يك و خيرا لهم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 أ ل م يعلموا أ ن الله يعلم سرهم ونجواهم و أ ن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات أ ي الذين أ خ ذ و ا ينكتون على أ ب ي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان